ثاني و ل ز ل ن ا في س و ر ة الواقع يقول الله سبحانه وتعالى وينه لقسم لو تعلمون عظيم يعني أ ن ا ل ق ر آ ن ل ق س م عظيم وهو اعتراض في اعتراض ومعنى الاعتراض هو الفاصل ل ل ت أ ك ي د اعتراض به, به, به بين القسم وجواب ه و اعتراض بين الموصوف وهو قسم وبين صفته وهو عظيم وكل ذلك ل ت أ ك ي د تعظيم المقسم به في ضمن ذلك تعظيم المقسم عليه وتحقيق ما ذكر من أ و ص ا ف ه ثم قال تعالى و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم حسن مرضي في جنسه من الكتب وقال في البرهان يعني أ ن ا ل ق ر آ ن كريم عند الله أ ي مرتفع عظيم النفع للناس والضمير في إ ن ه عائد على معلوم وهو الكلام الذي أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان معروفا عند الكل وقال الكفار إ ن ه شعر وانه سحر فرد عليهم إ ن ه ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن مصدر اريد به المفعول وهو المقروء وقيل اسم لما ي ق ر أ كالقربان لما يتقرب به قال بعضهم في معنى كريم ف ا ئ د ة وهو أ ن الكلام إ ذ ا كرر كثيرا يهون في ا ل أ ع ي ن والاذان والله تعالى لما قال كريم لا يهون ب ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة و ي ب ق ى أ ب د الدهر غ ض ا طريا والكريم اسم جامع لصفات المدح وقيل الكريم الظاهر الفضل و ا ل ق ر آ ن كذلك لفظه صحيح ومعناه صحيح وكما أ ن الكريم عند العوام والذي لا يطلب, يطلب, من يطلب منه شيء إ ل ا وقد أ ع ط ا ه وكذلك ا ل ق ر آ ن ف ا ل ف ق ه يستدل به و ي أ خ ذ منه والحكيم يستمد منه ويحتج و ا ل أ د ي ب يستفيد منه و ي ت ق و ا به مع أ ن ه تعالى وصف ا ل ق ر آ ن بكونه كريما وبكونه عزيزا وبكونه حكيما فلكونه كريما كل من أ ق ب ل عليه ناله ولكونه, ولكونه عزيزا كل من أ ع ر ض عنه لا يبقى معه منه شيء بخلاف سائر الكتب ولكونه حكيما كل من اشتغل به و أ ق ب ل عليه ب ا ل ق ل ي ة أ غ ن ا ه عن سائر العلوم ما شاء الله هذا ا ل ق ر آ ن لذلك ق ا ن ا ل إ م ا م زيد بن علي, علي السلام من أحتاج كتابة. من عليه السلام منه أ ح ت ا ج كتاب و ان ل م ا ل إ م ا م محمد ا ل ب ا ق ر و كان ي ت أ خ ر عليه ما زد طلبه بعد فتره قال ل قال قد استغنيت عنه قال بماذا قال ب ا ل ق ر آ ن قال جلست مع ا ل ق ر آ ن ثلاثه عشر عاما و لذلك سمي حليف ا ل ق ر آ ن ولا أ ع ت ق د أ ح د يستطيع أ ن يستنبط من ا ل ق ر آ ن كما استنبط من النبي نام زيد بن ع ل ي سلام الله عليه وكيف استطاع يعني في كتابه في رسائله كيف يقرن ا ل آ ي ا ت هذه إ ل ى هذا ومعنى هذا ما معنى هذا بشكل سبحان الله العظيم فعلا حليف ا ل ق ر آ ن فلذلك ا ل ق ر آ ن كريم وعزيز وعظيم كل شيء فيه ثم وصفه تعالى بكونه في كتاب مكنون أ ي في حفظ علم محفوظ لا يتغير ولا يتبدل لا يمسه إ ل ا ا ل ق ر آ ن إ ل ا المطهرون يعني المطهرون من ا ل أ ح د ا ث وفي التجريد إ ن كان الضمير في يمسه ل ل ق ر آ ن فقد اختلف في المطهرين فقيل المتوضئون قالوا ولا يجوز ا ل م ح د ث مس المصحف وهو م ر و ي عن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام وعطاء وطاوس وسالم والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وهو مذهب ا ل إ م ا م ي ن القاسم والهادي عليهم السلام ل أ ن ه لا يمسه إ ل ا المطهر من الحدث حتى الحدث ا ل أ ص غ ر لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن إ ل ا واضي وقيل المراد المطهرون من الشرك عن ابن عباس وقيل مطهرون من الحيض و ا ل ج ن ا ب ة وهو مذهب ا ل إ م ا م ا ل م ا ي د بالله عليه السلام وقال ا ل إ م ا م الحسين بن القاسم عليه السلام معنى المكنون هو المسور المخزون ومعنى لا يمسه أ ي لا يستنبط عجائب معقوله وحكمه إ ل ا المطهرون وهم ا ل أ ئ م ة الطاهرون انتهى وقيل الكتاب المصحف عن مجاهد وقتاده والبعض قالوا انه يعود إ ل ا المطهرون عائد على الملائكه ة لا ي إلا إن المطهرون الملائك و أ ن ه يجوز قراءته للمحدث الحدث ا ل أ ص غ ر عند من البعض منهم تنزيل صفه ل ل ق ر آ ن أ ي منزل من رب العالمين أ ي من كلامه وقوله بنفسه قبل أ ن ينزل أ ن ينزل به روح قدسه ل أ ن لان, لأن ع ظ م ة الشيء ب ع ظ م ة الله ف إ ذ ا جعلت الشيء ق ا ئ م ا ب ا ل ع ظ م ي كان أ ع ظ م فلهذا قال تعالى تنزيل من رب العالمين وقوله تعالى من رب العالمين أ ي ض ا لتعظيم القران ل أ ن الكلام يعظم لعظم المتكلم يقال كلام الملوك ف إ ذ ا قال رب العالمين بين منه عظمه بين منه عظمة, لا, لا, عظمة مثلها أو لا عظمه مثلها وعند هذا يتبين الحج يعني عندما يلحق ه ر برب العالمين منزيله من رب العالمين فهو في نفس القران عظيم ولكن زادت عظمته أ ن ه منزل من الله العظيم فهذه ز ي ا د ة في العظمه ل ل ق ر آ ن ثم عاد إ ل ى ت و ب ي خ الكفار فقال سبحانه ف ب ه ذ ا الحديث العظيم وهو ا ل ق ر آ ن أ ن ت م مدهنون أ و مداهنون بما لزمهم ومناهجون في التصديق به ذكر معنى هذا زيد بن علي عليه السلام و غ ي ر ه من أ ئ م ت ن ا عليهم السلام وقال الزجاج المدهن أ و المداهن الكذاب والمنافق وهو الجاري في الباطن على خلاف الظاهر هذا أ ص ل ه وقيل للمكذب مداهن و إ ن صرح بالتكذيب والمعنى أ ف ب ا ل ق ر آ ن أ ن ت م تكذبون وقيل مداهنون اي متهاونون فيه كما يدهن في ا ل أ م ر أ ي يلين جانبه فيه ولا يتصلب فيه تهاونا به و تجعلون رزقكم أ ي شكركم اي شكر رزقكم أ ن ك م تكذبون قال الهادي عليه السلام يقول تجعلون شكرنا على ما رزقناكم تكذيبا منكم بقولنا و ج ح د ا ن ا لحقنا فقال سبحانه بذلك إ ذ ا كان شكرهم له على نعمه التكذيب ب آ ي ا ت ه وهذا لا يكون شكرا للمنعم على نعمه إ ل ا لمتعرض منه لحلول ن ق م ة أ و لحلول نقابه انتهى والمعنى تجعلون شكركم ل ن ع م ة ا ل ق ر آ ن أ ن ك م تكذبون به وضعتم التكذيب به موضع الشكر وقيل الرزق المطر كانوا يقولون إ ذ ا مطروا مطرنا بنوء كذا فكذبوا, بكو فكذبوا بكونه من الله تعالى ثم قال تعالى فلولا اي فهلا اذا بلغت أ ي الروح الحلقوم قصبت ا ل ر ق ب ة قال الحسين بن القاسم عليه السلام يعني النفس عند خروجها من الحلق ولكنه اختصر لعلم المخاطر ولم يذكر النفس كما قال الشاعر أ ي ايا م م يغني مي ا غ ن ي السراء ما يغني ا ل ث ر ا ء عن الفتى إ ذ حشر ا حشرجت يوما وضاق بها الصدر يعني ما يغني عنها الغنى السلام من ا ل إ ن س ا ن قالوا فلان فري يعني النفس عند خروجها من البدن ولكنه اختصر ا انتهى ونعم ثم قال لولا إ ذ ا بلغت ا ل ح ك و م و أ ن ت م يا أ ص ح ا ب الميت حينئذ تنظرون إ ل ي ه وهو في النزع يعني عندما يحت يكون الرجل بين جماعته الاب بين أ ب ن ا ء وكذا أ و كذا ويحتضر و ص ل ت خلق ما ي س ت ط ي ع و ا ي ف ع ل و ا شيء أ ت و ا بالطبيب أ ت و ا بهذا أ ت و ا الخلق انت ما عدل م س أ ل ة انهم ينتظروا الـ خروج, الـ خروج الروح و أ ن ت م يا أ ص ح ا ب الميت حينئذ تنظرون إ ل ي ه وهو في النزع ونحن أ ق ر ب اليه منكم أ ي المحتضر منكم بقدرتنا وعلمنا أ و ب م ل ا ئ ك ة الموت ولكن لا تبصرون أ ي لا تشاهدون قربنا ا ل ي ه والاستفهام قد يستعمل ل ل إ ن ك ا ر و م ن ه قوله تعالى افى بهذا الحديث وقوله اتدعونا بعد ل وقوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم أ ي لم ا لا تقولون ما تقولونه عند الموت وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن كل واحد يؤمن عند الموت ولكن لا يقبل منهم عند النزع يعني إ ش ا ر ة أ ن كل شخص حتى الكفار ل م ا ي ش ا ه د و ان خلاص اكون مسؤوليه ذ آمنت ي ا إ س ر ئ لان ل آ خ ل ا ص انتهى الآن انتهى ا ل و ق ت م س ؤ و ر ل ل ت و ب ة و لن ذ ل كل ك إ س ا ن ي ؤ م ن ع ن د م ا ا يرى ل م و ت و ل ك ن لا ي ق ب ل م ن ه نعم الله م سبحانه وتعالى وقوله أ ن ت م حينئذ تنظرون ت أ ك ي د لبيان الحق في ذلك الوقت تصير ا ل أ م و ر م ر ئ ي ة م ش ا ه د ة ينظر اليها كل من يلقى في تلك الحاله ة ن ي ق ان ل أ ا ل إ ن س ا ن يرى مكانه في النار وفي ا ل ج ن ة في ا ل ل ح ظ ة التي يتم قطب روحها فيها فيعلم أنه من أهل الجنة ولا أنه من أنه أنه ولا النار ثم قال تعالى فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إ ن كنتم صادقين قال الحسين ب ن القاسم عليه السلام يريد فهلا إ ن كنتم غير مجازين ب أ ع م ا ل ك م م ج ا ز ي ن ب أ ع م ا ل ك م ولا محاسبين على أ ف ع ا ل ك م قال الشاعر و أ ي ا م لنا غر طوال عصينا الملك فيها أ ن يدين و أ ي ا م لنا غر طوال عصينا الملك فيها أ و عصينا الملك فيها أ ن يدينه يريد أ ن يحتكم للجزاء يدين من المدينه اي في وقت المجازاه ك أ ن ه ت أ خ ذ ما لك وتعطي ما عليك من ا ل م د ا ي ن ة وقوله ترجعونها أ ي ترجعون النفس بعد موتها فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إ ن كنتم صادقين إ ذ ا كنتم غير محاسبين فترجعون النفس بعد موتها اي تردون الروح إ ل ى الميت إ ن كنتم صادقين أ ن ك م غير مجزيين ولا مملوكين وقوله ترجعونها جواب لسببين ا ل أ و ل فلولا إ ذ ا بلغت الحقوق والثاني فلولا إ ن كنتم غير مدينين وفلولا ا ل ث ا ن ي ة م ك ر ر ة مكررة ل ل ت أ ك ي د والمعنى أ ن ك م في جحودكم آ ي ا ت الله و أ ف ع ا ل ه إ ن أ ن إن ز ل عليكم او أن, ان انزل عليكم كتابا ً قلتم سحر و إ ن أ ر س ل رسول ا ً قلتم س ا ح ر و إ ن ر ز ق ك م مطرا ً قلتم صدقان أ و كذا على مذهب يؤدي إ ل ى ا ل إ ه م ا ل والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إ ل ى البدن بعد بلوغها الحلقوم إ ن لم يكن تم ق ا ب ر وكنتم صادقين في كفركم بالمحيي المميت أ و إن ك ن ت م ص ان د ق ي أنكم غ ي ر م د ي ن ي ن ا ر مدينه ويكون هناك ل ن ل مدينه رسول قلتم ويكون م كتاب قلتم ن ز ل ن ا ع ل ي ك مدينه مطر قلتم ما ويكون كذا、طيح. يعني هناك مدينه هذا ويكون هناك مدينه الذي ق في الأولى ل ك ا ولما بين ان الحشر بعد الموت لازم بين ما يكون بعد الحشر ليكون ذلك حاملا ً للمكلف على العمل الصالح وزاجرا ً للمتمرد عن العصيان والكذب فقال سبحانه ف أ م ا إ ن كان المتوفى من المقربين يعني من ا ل أ ز و ا ج ا ل ث ل ا ث ة ي س ت ا ب ق ي ن الى افعال الخير و ط ا ع ة الله عز وجل كما تقدم في أ و ل ا ل س و ر ة ف ر و ث وريحان وجعنا على أول السورة على ت م ي ن ا في أ و ل ا ل س و ر ة ث ل ا ث ة أ ز و ا ج ف أ م ا كان من المقربين فروح وريحان هذا وجه تعالجه معنا و أ م ا ت ع ل ق ه لفظا ف ك أ ن ه قال أ ن ت م بعد الموت دائمون في دار ا ل إ ق ا م ة و م ج ز و ن ا فالمجزى ان كان من المقربين فله الروح والريحان وفيهما وجوه أ ح د ه ا هو ا ل ر ح م ة قال الله تعالى ولا ت ي أ س و ا من روح الله, أي من رحمة الله وثانيها ا ل ر ا ح ة وثالثها الفرح و أ ص ل الروح ا ل س ع السعة قال ا ل إ م ا م الحسين بن القاسم عليه السلام الروح هو الريحان وهو يريد النسيم و ا ل ر ا ح ة من الهوان ا ل أ ل ي م الا انه وكد الروح بذكر الريحان كما وكد ذكر ا ل ر ح م ة بالرحيم والرحمن وذلك ت أ ك ي د و ز ي ا د ة البيان وفي البرهان يعني عز وجل روحا من الغم وراحه من العمل ل أ ن ه ليس في ا ل ج ن ة غم ولا عمل وكذلك الريحان فيه ر ا ح ة للروح انتهى وفي التجريب الروح ا ل ا س ت ر ا ح ة والريحان الرزق في ا ل ج ن ة ثم قال عز وجل وجنه نعيم لا يجبر على وقفه إ ذ ن فاما إ ن كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم ثم رجع إ ل ى ذكر المؤمنين فقال و أ م ا إ ن كان المتوفى بعض يشكل عليه ك ل م ة المتوفى يقول المتوفى、مغلط. المتوفى ما هو اللي وقى نفسه. المتوفى لا ت أ ت ي المتوفى كثير دائما أ ك ث ر الناس خ ا ص ة الكتابه ا س ب ه ا المتوفى وهو المتوفى ثم رجع إ ل ى ذكر المؤمنين فقال و أ م ا إ ن كان المتوفى من أ ص ح ا ب اليمين أ ه ل ا ل م ي م ن ة ل ه ا لزوج الثاني من ا ل سعداء النوع الثاني فسلام لك يا صاحب اليمين يا صاحب اليمين من اخوانك أ ص ح ا ب اليمين أ ي يسلمون عليه فقوله إ ل ا قيل سلاما سلاما و قيل س ل ا م ة لك من ا ل غ م يا من يشتغل بهم والمراد لا تهتم ب أ م ر ه م ف إ ن ه م في نعيم وقيل المراد سلامه, سلامه من عذاب الله وتسلم عليه ا ل م ل ا ئ ك ة وقيل تكدير فسلام إ ن ك من أ ص ح ا ب اليمين ذكره في ا ل ب ل غ ة وهو يفيد عظم حالهم كما يقال فلان ناهيك به وحسب يعني في مكان لا عد و ف ه في مكان و أ م ا خلص من و أ م ا إ ن كان من المكذبين بالحق والجزاء الضالين عن الهدى وهم أ ص ح ا ب المشامه فلهم نزل اعد لهم من حميم أ ي من شراب ماء حار وتصليه جحيم أ ي دس, دس في النار يغمرون بها ك ش ا ت ا ل م ص ل ي ة وهي ا ل م د س و س ة وسط الجمر انما يدخل الشيء داخل الجمر بل الطبخ المدفون يسمون ف ك ذ ل ك في هذا قال الرازي وفيه مباحث ا ل أ و ل قال المكذبين الضالين وقال من قبل ثم إ ن ك م أ ي ه ا الضالون المكذبون الثاني ذكر ا ل أ ز و ا ج ا ل ث ل ا ث ة في أ و ل ا ل س و ر ة ب ع ب ا ر ة و أ ع ا د ه م ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى فقال أ ص ح ا ب الميمنه ثم قال أ ص ح ا ب اليمين وأصحاب ثم قال أصحاب أصحاب وأعادهم وفي أ المشأمة أطحاب وأعادهم ح ا قال الشمال ب ثم و المواضع ا ل ث ل ا ث ة ذكر أ ص ح ا ب اليمين بلفظ واحد أ و بلفظتين مرتين وذكر السابقين في أ و ل ا ل س و ر ة بلفظ السابقين وفي آ خ ر ا ل س و ر ة بلفظ المقربين وذكر أ ص ح ا ب النار في ا ل أ و ل بذكر أ ص ح ا ب المشامه ثم بلفظ أ ص ح ا ب الشمال ثم بلفظ المكذبين فما ا ل ح ك م ة فيهم قال نقول أ م ا ا ل س ا ب ق فله حالتان احداهما في ا ل أ و ل ى و ا ل أ خ ر ى في الاخره فذكره, فذكر فذكره, فذكره في المره الاولى بما له في الحاله الاولى وفي ا ل ث ا ن ي ة بما له في ا ل ح ا ل ة ا ل ا خ ر ة وليس له ح ا ل ة م ت و س ط ة من الوقوف للعرض والحساب بل هو ينتقل من الدنيا إ ل ى أ ع ل ى عليين ثم ذكر أ ص ح ا ب اليمين بلصتين متقاربتين ل أ ن حالتهم ق ر ي ب ة من حال السابقين وذكر الكفار ب ا ل ف ا ن ث ل ا ث ة كانهم في الدنيا ضحكوا عليهم ل أ ن ه م أ ص ح ا ب موضع شوم فوصفوهم بموضع الشوم ف إ ن المشامه مفعله وهي الموضع ثم قال أ ص ح ا ب الشمال ل أ ن ه م في ا ل ق ي ا م ة على الشمال ل أ ن ه م من أ ه ل النار ثم لما ذكر الله حالهم في أ و ل الحشر لكونهم من أ ص ح ا ب الشمال ذكر ما يكون لهم من السموم والحميم ثم ليقتصر عليه ثم ذكر السبب فيه فقال إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا ي س ر و ن فذكر سبب العقاب لما بين أن, ان العادل يذكر للعقاب سببا ل أ ن ه لا بد أ ن توضح سبب ا الع... ل أ ح ك ا م لا بد من ت س ب ي ب الحكم ي س م و ن و ل أ ن ك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا حكمنا ع ل ي ه بكذا وكذا فهذا لا بد من ت س ب ي ب وسببه الله سبحانه وتعالى انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم فذكر سبب ا ل ع ق ا ب لما بين ان العادل لما بين ان العادل ي ذ ك ر ا ل ع ق ا ب أ و ي ذ ك ر ل ل ع ق ا ب سببا والمتفضل لا ي ذ ك ر ا ل إ ن ع ا م والتفضل سببا فذكرهم في ا ل آ خ ر ة بما عملوه في الدنيا فقالوا َ م ا ان كان مكذبين الظالم ي إ ذ ا ا ل م ع ا ق ب لابد أ ن يسبب أ م ا المتفضل والمنعم فقد يقول هذا الفضل هذا بعطي لكذا لك ل أ ن سويت سويت أ ب د يعطيها بدون, بدون ان ي ك ر ثم قال تعالى إ ن هذا ا ل ق ر آ ن الذي نزل نزل عليكم لهو حق اليقين أ ي الحد الثابت اليقين أ و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ما ذكر إ ل ى هذه ا ل س و ر ة من ق ص ة المحتضر أ و إ ل ى ما ذكره في حد ا ل أ ز و ا ج ا ل ث ل ا ث ة وفي إ ض ا ف ة الحق إ ل ى اليقين نوع ت أ ك ي د أ ي هذا حق الحد وصواب الصواب ك أ ن ه قال هذا هو اليقين ح ق ا وقيل غير ذلك والله أ ع ل م و أ م ا قول تعالى فسبح ب س م ربك العظيم فقد مر شرحه أ ن ه تعالى لما بين الحج قال لنبيه هذا حج فإن, فإن, فان امتنعوهم فلا تعرض عنهم وسبح ربك فما عليك من قومك صدقوك أ و كذبوه ويحتمل أ ن يريد فسبح واذكر ربك باسمه ا ل أ ع ظ م والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك وترحمت و عنا على سيدنا محمد والصحيح و س ل م اللهم صل وسلم تحنن على سيدنا محمد وعلى الهدى و ص ح ب ن اللهم صل و س ي د ن ا محمد وعلى الهدى وعلى الهدى وعلى الهدى و ع ل الهدى و ع ل ن ا ل ه د و وعلى ا ل ر د ى وعلى الهدى و ع ن ا و ه د ى وعلى ا ل ه د و ع ن ا و ه د ى و ع ل ا ل ه د وعلى ا و ه د ى و ع ل ا ل ه د و ع ل ن الهدى وعلى الهدى وعلى ا من ه د ى وعلى الهدى وعلى الهدى وعلى الهدى و ن ا ى ا ل ه د ي وعلى وعلى الهدى وعلى و ع م ى الهدى و ع ل ا وعلى الهدى و ع ر ى و ا ل ى و م ي ن و ا ل ى وعلى و م ل ى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى و ل و ي ت ب ع ل وعل وعل وصلى الله وسلم وبارك و ت ر ح م ن ا على سيدنا محمد وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين